بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب للقول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر كتقلبهم في البلاد كَتَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَهَمَّتْ فَجَعَلُوهُمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي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 ربنا وسعتك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعتك كل شيء الرحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 إنك أنت العزيز الحكيم إنك العزيز الحكيم واتهموا السيئات واتهموا السيئات, السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلك ادعوا الله وحده كفرتوا وان يشرك به تؤمنوا وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير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 فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق. وفي درجات العرش القروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء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 لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. مال الظالمين من حمين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقظون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقظون بشيء ان الله هو السميع البصير ان الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا من قبلهم في كان عاقبة الذين كانوا من قَبْلِهِمْ 17-كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق من ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. ذلك بأنهم كانت تأتهم رسولهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد الاقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان لا فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. لا فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوه. أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اتلوا وما كيد الكافرين إلا في ظلال وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال في العون ذهوني أقط الموسى واليد ربه وقال في العون ذهوني أقط الموسى ربه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 كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى ينطو بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ألف العون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله آل يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذب Waiyak karib, faleih karib. Waiyak sadqin, syukum bahu al-ladhi yaidukum. Waiyak sadqin, syukum bahu al-ladhi yaidukum. Inna Allah la yahdi manhu musrif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 سُبْحَانَ الَّذِي أَنْجَا نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أهديكم إلا سبيل الرشاد وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل ذب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعضهم مثل ذب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعضهم وما وما الله يريد ظلما للعباد, وما الله يريد ظلما للعباد ويَقُومِ إِنِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِي ويَقُومِ إِنِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِي يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدِبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله ذاهب رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذي يرث كبر مقته عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقته عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات فأطلع إلى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصُد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصُد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي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 حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ 37. ويا قرم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 47. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني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 من المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله وافوض أمري إلى الله, إن الله بصير بالعباد الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاقب آل فرعون سوء العذاب فرعون سوء العذاب أننا يعرضون عليها غدو وعشيا وأننا يعرضون عليها غدو وعشيّة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا. قال فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقولوا الضعفاء اولئك الذين استكبروا اننا لكم تبع واذ يتحاجون فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعِيفُ قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا اننا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا من الْعَذَابِ قَالُوا الذين في جاءكم رسلكم بالبينات قالوا او لم تكف تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا بلى قالوا فدعوا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء إن لنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن لنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم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 وَرَقْنَاتَيْنَا مُوسًا هُدًى وَأَوْفَائَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإكاء فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم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 Kali lama tetapkan. Kali lama tetapkan. Inna saatla aatiyah la riyb fiha, walakin akhthar nasi la yuminun. Inna saatla aatiyah la riyb fiha, walakin akhthar nasi وَنَاسٌ لاَ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدَاخِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على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 وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين. فتبه الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو وفدوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو وفدوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.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 والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم يخرجون طفلا ثم لتبلوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغ أجلم مسموم ولعلكم تعقلون ولتبلغ أجلم مسموم ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت والذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أنقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أنقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله من دون الله قالوا ظلوا عن نبى لم نكن ندعو من قبل شيئا يضل عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذالك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحسن وبما كنتم تمرحون. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مث والمتكبرين. ابتساء المسوا المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فاصبر ان وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فإننا كَمَا قَوْلَ الَّذِينَ لَاعَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 فإذا جاء, فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبو منها ومنها تأكلون.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 ولكم فيها منافع ولتغلبوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته فأي آيات افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم في الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّقوا وتن وأثّر في الأرض فما أغنّى عنهم ما كانوا يكسبون. كانوا أكثر منهم وأشدّقوا وتن وأثّر في الأرض فما أغنّى عنهم ما كانوا يكسبون. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ عندهم مِنَ الْعِلْمِ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 فَلَمْ يكن ينفعهم إِيمَانُهُمْ لَمَّا رأوا بَأْسَنَا فلم رأوا بأسنا سنة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ سنة الله عباده هنالك الْكَافِرُونَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ